العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقا وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء بهيم ثم سواه ونفخ فيه من روحه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 ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أذوقوا بما نسيتم رقاء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 بهم خوفه وطمعه وبما رزقناه ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يستون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيده فيها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 إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريد من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 كم أهلكنا من قبرهم من القرون يمشون في مساكهم إن في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أو لم يروا أن نسوك الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع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 terlaluan